بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأزنت لربها وحقت وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَ لِرَب بِهَا وَحُقَّتْ أنف ملاك فأما من أُوتِي بيمين سوف يحاسب حسابي يسير وينقلب إلى وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَهُ أَظُنُّهُ فَيَرۡءَىٰ مِنَ إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن يحور بنا بالصيرا لنا اقسم في ومن وتطول القمر اذا تسقل فَوَبَقَ كُنَاوَ فَوْقَ وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِ بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فدشرهم في عذاب أليم إلا الذين غير ممنون